بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض ملدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا ربك كدحا فملاك فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسورا وأما من أوتي كتابه ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لا يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا ب الشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لا تركب نبقر نبقر فما لهم لا يُمنون وإذا قرئ عليهم الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرون